بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي عشر والشفع والوتر والليل اذا يس هل في ذلك قسم للذبي حجر الم تر كيف فعل ربك بعاد ارمذات العماد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 إذا مبتلاه فقدر عليه رلقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليثيم ولا تحاضون على طعام المسئين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما